القعود اللي تربى بصدارة وش وش في الصدارة ويش اقول ويش اسوي فيهم صدع القعود اللي تربى في الصدارة جهزي شوطين من البلح ملح يبحقون اهل الهجين من حر نارة طفت القدان والقدان صدع كل واحد على السمك استمارة قد عمصد عفها را لي ناصر عن جدار والسلاله من نشاد عنها ترى وحنا بدون شاهين يسقس السلاله حط مد ابو خذ المت و الملك وقال البشارة هل بشاره خاصه للي فينا ما تبدع أشعار أشهد أن على القمة رضى الله المراج القايد هو العز كارح لجميع طب غرزة ما تصلن على ضل بسمع من الناس استعلى مجلس طول السنة فباهم شان الله ما طبع كشبة بمواعيد زيارة يوم عاده لا فلو وانا واحد من الجماهير هو شجع استحق تهنيئة المرة الماضة ويشيقول ويشيساوي في صدق عج عدل تراب جهز سلالة مني شاد عنها تروح من بدر شاهين يسكسي للدار حطم الدم واخذ المتر ومد ناظر الملك وقلدها البشار ناصر اللي في جنوم الطيب بندع في مجال الهجن نوم سناش عار اشهد الناصر علي القمة ترضع جميل تصبح غريزهات صنع على ضرب سبع من الناس مجلسه طول السنه فباهم شطلع ما تربعك كش بمواعيد زياره يوم عاده العمل من جاهز النعمه درب البيت ولا في الوزاره ولا